بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم أعلم الصدق في القول والعمل إنك سميع قريب مجيب في هذه الليلة سنحدثكم إن شاء الله عن قصة هذا الجهاد كيف بدأ وكيف تطور إلى هذا الحد؟ لعل في ذلك عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورة الملك ظاهر شاه ابن نادر شاه نادر شاه حكم بعد أمان الله خان أمان الله خان حكم من 1919-1928 وأمان الله خان بعد أن انتصر الجيش الأفغاني على الإنجليز جاء على أساس أنه حاكم منتصر قوي واضطرت بريطانيا أن تعلن استقلال أفغانستان سنة 1919 أمان الله خان تأثر بالحضارة الغربية وتأثر بمصطفى كمال أتاتورك وتاثر بالشيوعيه فنوات الشيوعيه في افغانستان انما بدات من ايام امان الله خان ف زوجته ظهرت صورة زوجته في الصف الغربيه سافره نادى بخروج المراه بدأ يمس مقام العلماء في أفغانستان ظهر في عدة مظاهر غير لائقة وأراد أن يتخذ قانونا من القوانين الاوروبيه من القوانين الأوروبية ويبدأ بنبذ الشريعة الإسلامية قامت القبائل ضده استمرت ضده مظاهرات ومعارك وغيرها حتى خلعه الشعب سنة 1928 بعد ما أن الله خان استلم ولد ش رجل من حول كابل اسمه باتش سقة ابن السقة كان انسانا عاديا يعني بلطجي بلغتنا واستطاع أن ينسكب العدد اشهر وبعدين ال جيء بنادر شاه وكان سفيرا لأفغانستان في فرنسا ودخل عن طريق القبائل دخل من ترمان قال باكتيا كابل وتوج ملكا على كابل ولذلك ظهر شاء عندما أراد الامريكان والروس أن يرجعوه قال بشرط أن أدخل الطريق التي دخلها والدي عن طريق تريمنجل عن طريق القبائل وأصل إلى وأصل إلى كاب 1933 اغتيل نادر شاه فجاء ابنه محمد ظاهر شاه محمد ظاهر شاه حكم 40 سنة من 1933 تسعمية ثلاثة وثلاثين إلى ألف وسبعين نصفها كان لا بأس به ونصفها بدأ يفسد من 1933 إلى كان رجلاً مقبولاً لم يظهر أي معارضة للإسلام لم يبدي اي ازدراء للعلماء فكان مقبولا لدى الناس 1953 امريكا قالت لظاهر شاه امامك حلان لا ثالث لهما اما ان تعمل انقلابا بنفسك او لا بد ان يحدث انقلاب عليك لأنك أنت في العلماء الذين يسيرون البلد بعقليات القرون الوسطى عقليات جافة لا تفهم الحضارة ليس عندها مرونه هذه أنت لا تستطيع أن تعيش في جزيرة في وسط بحر متلاطم من أمواج الحضارة حولك حولك ايران الشاه محمد رضا بهلوي قد طورها كثيرا والمرأة اخذت حقوقها وبدأت تشتغل صارت المهندسة وسائقه الطائرة والطبيبة وما الى ذلك من النساء عندك الهند المرأة تطورت كثيرا عندك روسيا من الشمال عندك باكستان من الجنوب لم تبقى إلا هذه القوقعة في داخل الجزيرة إما أن تكسر القوقعة بنفسك أو تكسر بغيرك قالوا كيف أعمل ما هو الانقلاب الذي تريدونه قالوا اعمل انقلابا على البلد اعمل انقلابا ثقافيا ثورة ثقافية ابدأ بتطوير البلد ادخل لها وسائل الإعلام الغربي أعطي المرأة حقوقها حررها من هذا الشادور الذي تلبسه وظاهر شاء صدق وجمع الناس في مؤتمر عام وحمل حجاب امرأة مسلمة ووضعه تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إلى الابد وبدأت وسائل الإعلام تزين للمرأة تمردها على الدين الإسلامي وتحررها من ملابسها ومن قيمها ومن دينها ومن عقائدها ومن طاعة زوجها ومن احترام وسرتها وقبيلتها والحقيقة بدأ الملك بنفسه أن عمل حفلا عاما رسميا وبدأ بتقليد بأن رقص الملك مع زوجة أقدم سفير في كابول وزوجته رقصت مع أحد السفراء وبدأ الناس يستغربون من الملك هذه التصرفات الملك من أجل أن يعمل هذه الثورة الثقافية ومن أجل أن يبعد العلماء من قيادة الجماهير كان لابد من شخصية عسكرية قوية بجانبه فجاء بابن عمه محمد داود وسلمه رئاسة الوزراء من 1953 إلى 1963 في هذه الفترة حط من قيمة العلماء كثيرا وبدأ محمد داود يرسل الدورات المتتالية إلى روسيا خاصة الدورات العسكرية عقد عهد عدة معاهدات مع روسيا وروسيا بدأت ترعى الحزب الشيوعي من خلال المشاريع ومن خلال القروض التي وصلت في نهاية في بداية حكم داود إلى ثلاثي بليون روبل. <تصفيق> انحصر التيار الإسلامي وبدأ نمو الحزب الشيوعي. تراقي هذا كان عامل من العمال. مابرا كارمل حفظ الله أمين كان مدير مدرسة. كان مدير مدرسة في كابل هؤلاء بدأوا يبرزون وبدأ تراقي يكون نواة الحزب الشيوعي وفي الستينات سمح لهم بإصدار جرائد فأصدر تراقي جريدة خلق وأصدر بابرة كارمل جريدة برشم و... وذلك باسم الجناح الشيوعي الذي يرأسه فبرشم رايا هو اسم الجناح الشيوعي الذي يرأسه بابرك وخلق اسم الجناح الشيوعي الذي يرأسه تراك نمع الحزب الشيوعي كان في أستاذ في جامعة كابل في الكلية الشريعة اسمه غلام محمد نيازي رأى التيار الشيوعي ينمو ويزداد ورأى أن طلاب الجامعة ليس للتيار الإسلامي فيه نصيب فبدأ يركز على بعض الطلاب ويربيهم كان هذا غلام محمد نيازي متخرجا من مصر ثم أصبح عميدا لكلية الشريعة في جامعة كابو من الشباب الذين ركز عليهم رباني وسياف كانوا طلابا في كلية الشريعة وكانوا نابهين ونابغين وتخرج رباني وأرسله بعثة يعني وظفه معيدا وأرسل إلى القاهرة وأخذ ماجستير ورجع محاضرا في الكلية وعندما تخرج سياف رفضوا تعيينه وكان سياف الأول في كلية الشريعة باستمرار فحصلت مشكلة بينه وبين وزير التعليم العالي وأصدروا قانونا خاصا من أجل أن لا يدخل سياف كلية الشريعة فأصدروا قانون التجنيد الإجباري فسياف ذهب إلى التجنيد الإجباري سنة ثم عاد إلى الكلية ودخل معيدا في الكلية ثم أرسل إلى القاهرة وتخرج، وعاد أستاذا في كلية محاضرا في كلية الشريعة من الثمانة والستين للثلاثة والسبعين نمت طيار الإسلامي في داخل كلية الشريعة وكان وكان كان الأعضاء البارزون في الجامعة سياف ورباني وأحمد شاه هذا الذي هو نائب للشيخ سياف رئيس الدولة المؤقتة في السبعين دخل حكمة يار في كلية الهندسة هو وسيف الدين نصرة يار ودخل دكتور محمد عمر كلية الطج وكان في كلية الشريعة شاب اسمه عبد الرحيم محمد يازي ورباني عطيش وما إلى ذلك المهم نمت الحركة الإسلامية لكن تحت رعاية غلام محمد يازي سنة ثلاثة سبعين دخل الطلاب في انتخابات التعادات الطلبة ونجح التيار الإسلامي وأخذ معظم المقاعد. أخذ الشيوعيون نتيجة الانتخابات للسفير الروسي قال كان اسمها جوانان مسلمان الحركة حركة الطلا... الحركة الإسلامية أو حركة الطلاب الإسلامية كان اسمها جوانان مسلمان يعني الشباب المسلم وبعدين بعد ما جاء داود صموها الجمعية الإسلامية ف. أخذواها إلى السفير الروسي، فعلق إن مستقبل هذا البلد بيد هؤلاء الشباب المسلمين. فلا بد من الاتيان بشخصية قوية حتى تسحق الحركة الإسلامية وينمو التيار الشيوعي مرة أخرى. فحصل الانقلاب سنة 1973 في تموز سنة 1973، وجاء بمحمد داود ابن عم الملك وزوج أخته، وخرج الملك. كان الملك خارج إلى إيطاليا وإلى أوروبا ليقضي إجازة الصيف وبقي يقضي إجازة الصيف إلى الآن وعادة الملوك المخلوعين هم يموتون في إيطاليا وهو غالبا يموت في إيطاليا محمد ظاهر شاه إلا أن يشاء هو الآن نص يعني ومع ذلك يريدون أن يرجعوه على قوائم من خشب ليحكم على أفغانستان جاء محمد داود عن طريق الشيوعيين وهي ثورة سموها ثورة البيضاء لأنه لم يرك فيها دماء واحد من العائلة المالكة ملك مسك الحكم بدل الملك محمد داود أول قرار اتخذه طرد غلام محمد نيازي من رئاسة كلية الشريعة من عملت كلية الشريعة كان حكمة يار عندما جاء داود في السجن هو ودكتور محمد عمر حصلت اشتباكات في ايام الملك اواخر ايام الملك بين الاتجاه الاسلامي وبين الاتجاه الشيوعي في داخل الجامعة وقتل طالب شيوعي شعل جاويد صيني وتعرف الأفغان ما في عندهم يعني يضرب كفين وهذا يا بموته يا بلاش فظلهم يضربوا فيه تموت حتى مات بين أيديه فالتهم فيها حكمة يارو دكتور حمد عمر وسجنوا سنة ونصف في السجن كان في ذلك الوقت لا زال سياف يدرس ماجستير في لما جاء داوود أرسلت الحركة الإسلامية لسيار، ارجع لا تكمل الدكتوراه كان سجل الدكتوراه في الحديث الشريف قال له اقطع نحن بحاجتك تعال وصل حمد أود بدأ يعد العدة لضرب الحركة الإسلامية في داخل أفغانستان أنا حكمت يار أنهى حكمتيار فترته سنة ونصف وخرج من السجن كانوا قد شكلوا تشكيل تنظيم جديد في أثناء وجود حكمتيار في السجن جعلوا الأستاذ رباني أستاذ غلام محمد نيازي جعلوه من وراء الأسطار بعيدا عن بأس الحركة جعلوا الأستاذ رباني أميرا لل جمعية الإسلامية أو أميرا للحركة ومساعد الشيخ سيار وحكمة يار جعلوه مسؤولا للجناح العسكري وهو في السجن خرج حكمة يار قالوا له الوضع الآن داود يريد أن يسحق التيار الإسلامي والحركة الإسلامية في داخل أفغانستان فبدأ كان عمره في ذلك الوقت 25 سنة كان عمره 24 سنة حكمة يار فبدأ يتصل بضباط الجيش الطيبين وبصرهم على ان البلد مقبلة على الشيوعين فاما ان تسقط داود واما ان تسقط البلد بيد الشيوعيين. رتب انقلاب 2-3 وفشلت الانقلابات الثلاثة لان الدولة كانت قد دست دست على حكمة ياب ضابطا كان يحضر الاجتماعات ويحددون ليلة ساعة الصفر ليلة كذا قابل الانقلاب بليلة تنقل الكتيب الموكلة بالانقلاب من كابل الى منطقة بعيدة ويفشل الانقلاب بعد فشل الانقلابات الثلاثة فر حكمتيار رباني وموسك سياف وغلام محمد يازين ولا محمد يازي وسياف وضعه في السجن وحكمة يارو رباني هاجر هاجروا إلى هاجر حكمتيار يارو إلى بكتيا وبدأ يتصل بالشباب وبدأوا يعملون بعض العمليات العسكرية ضد حكومة داود ثم هاجروا إلى بيشاور الأخير الأستاذ رباني يعني دخل البوليس ليمسكه في داخل كلية الشريعة والشباب هم الذين خلصوه هذا مزمل وحمزة وما إلى ذلك قالوا له لا تسلم نفسك ومن نوافذ الكلية وما إلى ذلك أخرجوا وركبوا بسيارة ونجاه الله عز وجل فاجتمعوا في بشاور ماذا نصنع إذا حكمي داول حكمة يار شاب متحمس وعمره قلنا في ذلك الوقت صار 25 بين 25 و 26 والأستاذ رباني كان والأستاذ في كلية الشريعة يعني ليس متحمس حماس الشباب الذي عند حكمت يار قال حكمت يار لابد من المقاومة المسلحة قالوا لسدر رباني لابد نحن نرى أن تريض قليلا ونستعمل البعض الاغتيالات السياسية. فقالوا لا الشباب طبعا متحمسون للقتال هم حوالي ثلاثين شاب نقاتل أو لا نقاتل معظمهم إيه ما له رأي حكمة يا عبد لابد من القتال فأرسلوا لسدر رباني إلى السعودية حتى يتصل. بالشباب الأفغان الذين يدرسون في السعودية في السعودية طلب مقابلة الملك فيصل وقابل الملك فيصل رحمه الله وقدم له تقرير قال له أفغانستان الآن مقبلة على الشيوعية وإذا احتل الروس أفغانستان إذا أخذت الشيوعية أفغانستان ساقطت ساقط الخليج ودول الجزيرة بيد الشيوعية لأن روسيا تحلم بالمياه الدافعة من زمان وبالبترول والآن البترول بدأ يقل وبعد عدة سنوات تضطر روسيا الآن تضطر روسيا إلى أن تستورد بعض البترول لأن البترول يصبح لا يكفي لها فالملك فيصل قرأ التقرير رفع حوله للسفير في كابل السفير في كابل كتب عليه هذا تقرير مخالف للحقيقة إن داود رجل وطني وليس شيوعيا وليس عميلا للشيوعية ووضع التقرير في ملف النسيان وطلب رباني قال له لا بد أن تقفوا معنا وإلا فالشيوعية قادمة إليه ووضع الملف في م... وضع التقرير في ملف نسان وعلاه الغبار وجاءت الأيام لتصدق الأبعاد التي حذر منها رباني والمصير الذي وصلت إليه شباب في بيشاور في السعودية داود أرسل واحد يتصل برباني. قال له ارجعوا إلينا حتى نتفاهم ونحن لا نريد أن نضربكم والذين في السجن نخرجه فالشيخ رباني اتصل بهم قال لهم داود يقول كذا وكذا ما رأيكم قالوا له تعالى هنا نتفاهم الشباب لما وصل قالوا له نحن نريد أن نقاتل خلاص لا مفاهمة مع داود فصاروا يقسمونهم مجموعات ويدخلونهم إلى داخل أبوانسا كانت يعني الحقيقة في البداية ينظر إليها الرجل العاقل الكبير أو العسكري المف... العسكري المجرب أنها تجارب تجارب بسيطة يعني لا يمكن أن يعملها إنسان ناضج أو بعيد النظر أو ما إلى ذلك كيف ثلاثة أربعة يهجمون على معسكر لداود بقنبلتين أو بمسدس إلا أن الله عز وجل بارك بهذه التجارب البسيطة ففجر هذا الخير وهذا البر في أعماق هذا الشعب المسلم كله يعني محمد عمر دكتور محمد عمر رحمه الله اشترى من دراء قنبلتين مسدس وذهب الى بدخشان ليهجم على معسكر من معسكرات داوود احمد شامس ارسل الى بنشير واحتل بنشير وظل ثلاث ايام مسيطر على بنشير مع مجموعة شباب وبعدين جاءت الدبابات واكتسعت لغمان مولى وحبيب الرحمن خرجين من كلية الشريعة برضو بهذا مسدسين ولا كنبلتين ولا ثلاث قنابل يشتروها نيد اندرة ويمشي على أفغانستان ويعملوا عملية في أفغانستان سيف الدين نصر التيار ذهبا إلى هيرات الحقيقة الدولة بسرعة استطاعت أن تجمع هؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب هم صفوة أبناء الحركة الإسلامية ألقوا في السجن لكن ظلت عمليات الاغتيالات مستمرة هي بدأت من 1975 المجموعة تنطلق من بيشاور حتى 1978 ثلاث سنوات وكانت بسيطة لكن الله عز وجل بارك يبدو أن الناس والله علم كانوا صادقين والصدق يفجر الخير في أعماق النفس البشرية ويبارك الله في الصدق ظلت الامور هكذا حتى في 17 ابريل سنة 1978 اغتيل فيلسوف الحزب الشيوعي في كابل اغتلوا شباب من الحركة الاسلاميه اللي هو مير احمد اكبر خيبر عندما اغتيل مير اكبر خيبر وكان عند الشيوعيين بعض الجفاء بينهم وبين داود لأن داود في آخر سنة انتبه أن الشيوعيين يريدون أن يأكلون فاتصل في باكستان وذهب إلى السعودية واعتمر في السعودية والتقى بالملك خالد قال له الملك خالد اترك الشيوعية ونحن نكفى الميزانيه فاتفق معهم على أن يترك الشيوعية ويضرب الشيوعيين كان في المحادثات بين داود وبين الملك خالد رحمه الله شاب هذا وزير التجارة جلالر هذا شيوعي ونقل المحادثات التي جرت بين داود وبين الملك خالد إلى روسيا وقال لهم إن داود قد تحول ويريد أن يضرب الحزب الشيوعي فجاءت الأوامر للحزب الشيوعي على أساس أن يطيحوا بداود فانتظروا حتى جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير وهي اغتيال فيلسوف الحزب الشيوعي مير أكبر خيبر وقامت المظاهرات في كابول واستمرت عشرة أيام وانتهت بقيام الانقلاب على داود وذبح داود فوق سجاد القصر هو وعائلته جميعا وبقي دماؤهم على سجاد القصر وجثثهم وجاءوا بالشعب ليروا نتيجة كل عدو للشعب ذهب داود غير مأسوف عليه وجاء محمد نور تراقي محمد نور تراقي زعيم الحزب الشيوعي ومؤسس الحزب الشيوعي ومعروف معروف لدى شعب أفغانستان على أساس أنه ملحد وشيوعي بمجرد أن جاء بدأ يعد أفغانستان للشيوعية للشيوعية الحمراء فبدأ يجمع السلاح من القبائل يلغي بعض الملكيات يسوي بين الرجل والمرأة قل الحصص الثقافة الإسلامية أو التوجيه الإسلامي من داخل التلفزيون والإذاعة إلى آخره اجتمع بعض العلماء وقرروا أن هذا الرجل كافر لابد من إسقاط حكمه وبدأ العالم يقوم ومن وراء العالم يقوم وقف يعني حائرا. امام المقاومة التي تمتد يوما بعد يوم وشعب الافغاني بدا بدأ كما بدا الشعب الفلسطيني الان بدا بالعصي والحجاره وكانت بطولات رائعه جدا جدا جدا يعني كان الناس بالعصي والحجاره يهجمون على الدبابات والرشاشات الترثم ويبقون يسحبون حتى يعلو واحد منهم فوقه الدبابه ويقتل الذين في داخل الدبابة ويستولون على الدبابة ويحرقونها وكانت كرامات عجيبة لأن الله عز وجل نظر إليهم عزل من كل شيء ليس معهم سلاح ليس معهم مضادات للدبابات بعضهم معه بلادك الإنجليزية هذه التي حضرت الحرب العالمية فكانت كرامات عجيبة الآن معظم الشعب في المعركه وراء علمائهم العلماء معظمهم لم يبقى لهم عذر إلا أن يدخلوا المعركة وكان حماسا عجيبا حماس منقطعا نظير والله عز وجل أيدهم أيدهم بروح من وبكرامات عجيبة كان بعض العلماء قد هاجر مع رباني ومع حكمة يار من سبت 1975 يعني مثلا جلال الدين حقاني ونصر الله منصور هؤلاء هاجروا من 1975 واشتركوا في القتال منذ أول يوم وكانوا معهم في القرارات في بيشاور مع الثلاثين شاب هؤلاء الذين بدأوا المسيرة فلما اتفاق من الخطر على الدولة الشيوعية تراقي كان يريد أن يمسح الإسلام من, ال... من داخل أفغانستان لا يريد أن يترك صوفيا ولا حركيا ولا واحدا يصلي فجاء بإبراهيم المجدد زعيم الصوفية في داخل أفغانستان وقتله وقتل أولاده وقتل عائلته جميعا آه... نظر إلى الحركة الإسلامية وجد أن أبناء يعني صفوة أبناء الحركة الإسلامية في السجن كان منهم 117 نفرا من المسؤولين في داخل السجن في قرار واحد في شهر تموز سنة 1979 قال هؤلاء جميعا يبادون وهم إيه كانت القرارات جماعية المذابح جماعية تأتي الجرافة وتحفر الخندق ويأتون بالمئة وبالرشاش من ورائهم يطلقون عليهم النار فينكفئون في داخل الخندق ثم تأتي الجرافة مرة أخرى ثم تدفنهم فدور تصفية قادة الحركة الإسلامية في داخل السجن وفي أوائل تموز تقريب 1979 قرروا ذبح او اعدام كل قادة او مسؤولي الحركة الاسلامية كانوا 117 نفرا في عنبرين في داخل سجن يسمى بوليترخي فسياف كان معزولا عن ابناء الحركة الاسلاميه لانه كان يؤثر عليهم ويعطيهم دروس في داخل السجن كان هو واحد آخر من الإخوة معزول في سجن آخر اسمه دهمة زنك والمئة خمسة عشر في داخل بوليتشرفي جاءوا إليهم والعنبر الأول أخرجوا وبدأوا يوثقون أيديهم ويضعونهم في داخل السيارات أحسوا أنهم ذاهبون للاعدام قالوا ما دمنا ذاهبين للاعدام إذن نعمل معركة مع الشرطة افغاني هذا حتى أخذ لحظة أفغاني فهاجم واحد منهم على الشرطة وأخذ بندقيته وفتح الأقسام حتى يقتلهم فوجدها فارغة ودارت معركه بالعصي والحجارة بأكعاب البنادق وما إلى ذلك أمر مدير السجن الشرطة الذين في داخل السجن أن يفتحوا رشاشاتهم على الشباب فرفضوا لأنه يعرفونهم متدينين قائمين صائمين ولو كانوا ايه محسوبين على الشيوعيين رفضوا عندها أمرت الدبابات التي على أبراج المراقبة أن تفتح الرشاشات على السيارة التي فيها الإخوة ففتحت الرشاشات وطحنت عظامهم ولحمهم والتسقط بحديد السيارة انتقلوا بعد ما أبادوا المجموعة الأولى التي هذه كانوا في باصين الباصين يعني خرقوها تخريقا بعد ذبحوهم ذبح طحنوهم طحنا انتقلوا للعنبر الثاني العنبر الثاني دخلوا الرشاش دخل شرط الرشاش حتى يرشهم كسروا يد الشرطي الشباب الذين في هنا وصدوا باب العنبر واخرجوا الرشاش طبعا باب العنبر حديد لا يخترقه الرصاص وصاروا يلقون عليهم بالقنابل من نوافذ العنبر وظلوا يطلقون يطلقون عليهم القنابل حتى الساعة الرابعة صباحا سقط آخر شهيد منهم. اخ الصباح جاء مندوب وزاره الداخليه 117 اسم ومنهم الشيخ سياف والذي معه فرأى الجثث هذه المتناثره والعظام المطحونه واللحوم المسحوقه كتب نفذ حكم الاعدام بالجميع وسلمه لوزاره الداخليه فالدوله ظنت ان سياف قد اعدم قد قتل مع هؤلاء مع أنه بقي حيا في عالم الورق على الورق أعدمه الشيخ سيئ الشرطة هؤلاء الاثنين اللي أطلقوا النار نجنوا وبعدها ماتوا الذين أطلقوا النار على الإخوة ووضعوا الباصين على باب السجن الحراس في الليل يسمعون تكبير يخرج من الباصات المغترقة هذه المحركة تكبير تهليل اللي كان يحصل كانوا يسمعونه في الليل اضطروا ان يأخذوا الباصات بعيدا عن السجن ويدفنوها بقي الشيخ سيار كان هذا الكلام في شهر تموز سنة 1979 في اخر الشهر هذا بدأ الخلاف بين حفيظ الله امين رئيس الوزراء ووزير الدفاع وبين تراقي رئيس الجمهورية حفيظ الله أمين شيوعي وذاك شيوعي طبعا الشيوعيين يتهمون حفيظ الله أمين إنه عميل أمريكي لأنه درب في أمريكا والمهم بعد ما قتل تراقي صارت الخلافات بين حفيظ الله أمين وبين تراقي واستطاع حفيظ الله أمين بعد لأي أن يتغلب على تراقي ويأسره ويزجنه ثم يقتله وضع على الوسادة على وجهه طبعا رجالات أمين لأنه أمين هو وزير الدفاع وهو الذي كون التنظيم العسكري للحزب الشيوعي فرجالات الحزب الشيوعي بيده فالمهم وضع تراقي وضعت الوسادة على هذا الو ومات إلى جهنم وبيس المصير استلم البلد حفظ الله أمين، حفظ الله أمين حكم فترة كانت الخلافات بينه وبين رجالات تراقي. قبل أن يموت حفظ الله أمين بأسبوع اكتشف إنه سياف حي، فأرسله لمدير الأمن العام. إما سيافي حاجم الأشرار يعني المجاهدين في التلفزيون وإما خذوا إلى المقصد فكان مدير الأمن العام اسمه محمد علي بيمان ف قال له كان اليوم يوم أربعاء قال لي معك من هون إلى يوم السبت إما أن تهاجم المجاهدين وإما إلى المقصد فأرسل رسالة لإخوانه المجاهدين ورسالة لأمه قال لهم مطلوب مني كذا ماذا أفعل؟ إخوانه المجاهدون قالوا هاجمنا حتى تبقى حيا أمه قالت لا تهاجمهم حتى يقتل ولو قتلوا فهو أخذ بنصيحة أمه. أمه الله عز وجل أشغل كان أشغل الكل... هذا الكل... في عشرين ديسمبر 1979 ثاني يوم الخميس جرح ابن اخت حفظ الله امين ثالث يوم الجمعة اغتيل واحد من وزرائه السبت ازدادت المشاكل الاثنين امروا مخ... تغيير قصره الروس بدأوا, ي... بدأوا يحشدون على الحدود وامر حفظ الله امين ان ينقل قصره من دار الامان الى مكان اخر او الى دار الامان من دار الامان المهم يوم الخميس دخلت القوات الروسية لما دخلت القوات الروسية جاءوا ببابرة كارمل وبحثوا عن راحوا على حفيظ الله أمين وبدأت الرشاشات ترش حفيظ الله أمين لما بدأت الرشاشات ترش على قصره قال لحرصه الأشرار وصلوا لأنه كان المجاهدين قد وصلوا إلى حدود كابل لم يبقى إلا أن يدخلوها وصلوا الأشرار طلعوا الحرس قالوا له لا أصحابك اللي وصلوا الروس قال له كلهم ماذا تريدون اوقع لكم أنا جاهز الر... بد... بقي الروس يزحفون حتى طبعا يطلقون النار أصيب حبيض الله أمين جرح نقل مثل الكلب اجلكم الله برجله تحت الطربيسة المطبخ حق وضعوا داخلوا الجنود الروس ح... ح... دافع عنه ابنه قتلوا داخلوا تحت التربيزة وازهقوا الروح الخبيثة في الجسد الخبيث الى رب غضبان غي وما بكت عليهم السماء ولا وما كانوا منظرين هو في الطابق الثاني حفظ الله عمين. سحبوا من رجل كالكلب على الدرج الى ان وصلوا تحت ثم ربطوه برجليه في دبابة للدبابات وطافت فيه في كابل الروس عندما دخلوا كان معظم أتباع بابرا كارمل في السجن اللي هم برشم وبابرة كارمل جاء من أجل أن يحكم فلا بد من إخراج جماعة برشم قالوا لا بد من إخراج المساجين إلا بعض الخطيرين حتى يعلم الناس أننا جئنا نحرر هذا الشعب من الأسر ومن السجون. ونطلق له حرية طافت لجنة على السجون وسجلت الاسماء كان الشيخ صيام كلما منذ تموز حتى الان كلما جاءت لجنة الى السجون يدخل الحمام ويبقى في الحمام حتى تذهب اللجنة لان المكان الوحيد الذي لا يمكن ان يدخلوه هو الحمام، فعندما جاءت هذه اللجنة دخل الحمام، عندما ذهبت خرج، قال مدير السجن مدير السجن كان من تلاميذه، ماذا؟ قال اللجنة أخذت أسماء المزاجين، قال أعطيتهم اسمي قال أعطيتهم اسمي قال لا، قال اعطهم إما أن يقتلوني وإما حتى يعني أرتاح. فلاحقهم مدير السجن لحق اللجنة وجد اللجنة قد غادرت اخذوا الاسماء وعرضوها على اللجنة المركزية لحزب الشيوعي وضعوا علامات حمراء على الخطيرين على ثمانين واحد وقالوا, وقالوا البقية اخرجون فلو كان اسم الشيخ مكتوب بقية فهم ما قالوا فلان وفلان يخرج قالوا فلان وفلان وفلان يبقى ثمانين واحد وكانوا حوالي اربع الاف فنقلوا جمعوا جميعاً في, في بوليشارخي وكان مدير الأمن العام واقف أمام السجن والطائرات طبعاً تصور طائرات الهليوكابتر بالتلف بالتلفزيون وهذا مدير الأمن العام مشغول يطلع على الطائرات حتى تطلع خطه جيدة طيبة فالمهم لما أرادوا أن ينقلوهم من السجن سجن دهما زنك إلى بولي ترخي قالوا أنت عليك في يا شيء نرسلك كل قال قالوا طيب يلا روح والله يدبرك وصل هناك وصل بولي ترخي الآن لابد أن يخرج من إيه؟ طبعا أهلنات أسماء الباقين فلان فلان فلان لازم معهم الشيخ سياب الشيء سياب كانت لحته لنصف لسرطه تقريبا معروف عند كل العالم ومدير الأمن العام بابرا ركار من الله أمين يعرفونه من كثرة المناقشات والخصومات في داخل الجامعة وغيرها سيعرفه إذا مر من أمامه فلف لحته بالبتون وهذا مدير الأمن العام مشغول بالتصوير ومع الناس مع هالأربعة ألاف خرجوا كان حوالي مئة ألف مئة ألف مسجونين وجاءت مئات الألف من أهاليهم تستقبل خروجهم وتظنهم أحياء فوجدوا أنهم قد قتلوا جميعاً لم يبق من المئة ألف إلى أربعة آلاف. بعد وصل هذا وصل قريته شيخ سياف جاو الخيل في باغمة والدنيا كانت الثلوج مغطية كابل مغطية. الباغمان مغطي المنطقة كلها اهل قريته عندما رأوه كأن صاعقا نزلت عليهم من السماء هذا المصيب بعد حي الروس سيحرثون هذه البلدة وطبعا هم لم يمهلوا ذهبوا الى الدولة قالوا لهم الشيخ سياف لازال حيا فضل وصل سياف لازال حي نعم حركوا 12 دبابه على بيته كان الشيخ قد غادر بيته الطريق الى البيت ترابية وضيقة الله عز وجل اوقف الدبابه الأول خربها حاولوا شغلوها قريبا من البيت ما كانوا يريدون ان يحرثوا البيت على من فيه فما استطاعوا شغلوها وهم يحاولوا شغلوها والاصوات خرج اخوانه على ظهر البيت وجدوا الدبابات متجهة إلى بيتهم هربوا لم تبقى إلا أمه. دخلت دخل الجنود فين سياف في في تحت السرير إلى آخره يفتحونه قالت لهم سياف مش موجود وقفوها على, الثل... على الثلج مده ساعتين حتى فتشوا الدار ثم ده الآن من الذي يستطيع أن يؤوي سياف لا يستطيع أعمامه ينظرون إليه كافعة يريد أن يبتلع أن يلتغى ولا أحد يستطيع أن يدخله بيته والروس رزخ دخلوا طائرات دبابات والناس مذهولين كان واحد من ساق سيارة اسمه دست محمد دست أحمد مسؤول الآن عن الحركة عنده دست أحمد هذا فمسؤول عن الحركة والأمنيات في الآن موجود في باب رجل عنده شهامة قال له تعال حط فيها السيارة ومن كابل إلى بيشاور وصل بيشاور بمجرد أن وصل بيشاور كان موجود ستة أحزان وما استطاعوا أن يصلوا إلى أي اتفاق بمجرد ما وصل الشيخ سياف ذهبوا إليه قالوا تعال ربنا جاء بك لعلك دعنا لا نلتقي عليك قال لهم اتركوني أنا مريض الآن إذا أردتم أن تشغلوني شيئا فأعطوني جبهة كابل حتى أكون مسؤولا عن جبهة كابل قالوا لا أخذوا على الاتحاد أعلنوا الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان صار اتحاد هذا 1980 كان السادات بعده لا زال على قيد الحياة يفسد في الارض السفارة في اسلام اباد كانت تحاول ان تحتوي الجهاد وتسلمه لامريكا شك سياح. فالسادات قال ادعو لي وقادت الجهاد فأرسلوا رسائل فسياف حكمة يار قالوا للسفير المصري قالوا له لماذا يدعون السادات فقال يريد أن يساعدكم لأنكم مسلمون ويسلحكم تعرفون عندنا سلاح روسي وموجود في المخازن قالوا عجبا للسادات يضرب المسلمين في بلدي ويريد أن يساعد الإسلام في خارج بلدي. إذا عامل المسلمين في داخل بلده معاملة طيبة نحن نأتيه إن شاء الله المهم راح ذهب أربع من القادة وقال لهم يعني السادات باختصار الامريكان لن يقبلوا أن يقود الجهاد أناس متعصبون فازيحوا عن القياده هؤلاء المتعصبين وخذوا ما شئتم من المساعده سلاح موجود مال نعطيكم بس اتركونا من هؤلاء المتعصبين المتطرفين قالوا لمن تعني بالمتطرفين قال سيفعت مسار هؤلاء لا نريدهم ابدا قالوا طيب رجعوا واعلنوا حل الاتحاد من الاسلام اباد وحل الاتحاد وتفرق الناس بعدها بسنة صارت محاولات من بعض المسلمين في الدول العربية وردوا عملوا يعني شخصيات اسلاميه من السعودية من الكويت من الإمارات من الأردن التقوا وحاولوا ومن مصر حاولوا حاولوا حاولوا حتى خرجوا بهذه الصيغة مع مجموعة العلماء في أفغانستان حوالي 300 عالم قالوا نحن أي قائد منكم في بيشاور يرفض الانضمام لهذا الاتحاد سنعلن أنه خارج وأنه لا يجوز طاعته وأنه المهم عمل الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان هذا سنة 1982 وصاروا يختاروا كل شهر رئيسا للاتحاد ودخلت الأحزاب السبعة كلها فيه ولكن بعضهم يعني خرج بعد أيام بعد أن بايعوا في مسجد من مساجد بيشاور بعضهم حلف على المصحف وبعضهم المهم أعلن ثلاثة منهم الانسحاب من الاتحاد فانسحب من كل حزب من الأحزاب الثلاثة التي انسحبت و. دخلوا الاتحاد وإن باقي الاتحاد ثلاث سنوات حتى سنة 1985 وحل الاتحاد المهم بدخول روسيا كل الشعب وقف مع المجاهد وازدادت المعركة طبعا العالم كله ينظر إلى الجهاد الأفغاني لكن ولا واحد متحرك لأن المجاهدين الأفغان ما كان أحد يظن أنهم سيقفون في وجه روسيا قال لي أحد الوزراء طيب ويعني رجل فاضل قال لي أخشى أن تصبح أفغانستان مثل بخارة ولاية من الولايات الجنوبية الاتحاد السوفياتي الله عز وجل بارك وبدأت روسيا كانت روسيا قد وضعت في ذهنها أنه إذا كانت يوغسلافيا قد احتملتنا ثمن ساعات فلتحتملنا أفغانستان ثمن أيام لأنه دخلوا لما تمردت تشيكوسلوفاكيا على روسيا كانت الطائرة تنزل تحمل دبابتين تضع الدبابتين في الشارع ثم تهدي في المطار في ثمان ساعات كان البوليس الروسي ينظم السير في داخل شوارع إبراغ خلص استتبع الأمن في ثمان ساعات قالوا ثمان ساعات. ثمان ساعات خلي ثمان أيام مرة ثمان أيام ثمان أسابيع ثمان أشهر ثمان سنوات وروسيا تتكبد الخسارة والخسارة والهزيمة والهزيمة الصحفيون الغربيون ما صدقوا إيه؟ روسيا روسيا مهزمة أما من شعب الأفغاني مش بصدقي لأن الرعب ضعب روسيا الظهر. صواريخ. العبر للقارات روسيا حل فارسو هؤلاء الأوروبيين والأمريكان يرتجفون من روسيا الله عز وجل ساق الشعب حتى يذل روسيا على يديه وحتى يحرر الغرب من عقدة الخوف من روسيا. فالحقيقة ما حصل طبعا كرامات جاء الصحفيون الغربيون واحد صحفي كاثوليكي إيطالي شيوعي جاء شيوعي لينقل أخبار المعركة في بداية المعركة بعد دخول روسيا ورجع على التلفزيون الإيطالي أعلن إسلاما قال أنا رأيت الطيور تدافع عن المجاهدين قال له المذيع التلفزيوني أنت مجنون ولا عاقل قال له أنا عاقل أنا رأيت بعيني قالوا تصدق هذه الخرافات قال له قال بقيت الطائرات تقصف مركز من المراكز ظننا أن المجاهدين كلهم منته كانت في طيور تحت الطائرات بيضاء قلنا نراها بعد المعركة ذهبنا لم نجد شهداء في داخل المعسكر. فأدركت ان هذه الطيور هي تدافع عنه. قالوا أنت مستعد أن تعلن هذا تنشر في الصحف قال نعم جريدة إسبرسو الإيطالية أكبر جريدة إيطالية ولا شرهاد. بعض الشباب في إيطاليا في راما قال لي هذا الصحف الشيوعي الكاثوليكي الإيطالي يعني جامع الشر من كل الجهات فيصلي معنا الجمعة في المركز الإسلامي في روما طبيب وطبيبة فرنسيين طبيبة أسلمت على يدي طبيب فرنسي وبتعرف يعني الشباب الفرنسيين سبعوا في الجهاد في أفغانستان جاء ودخلوا ما إلى ذلك وجد إنه أشياء غريبة في داخل أفغانستان أسلم وبعدين أقنع حبيبته هذه وأسلمت هذه الطبيبة ودخلت الإسلام يعني ما حصل في داخل أفغانستان من الكرامات بعضها أنتم الذين عاشوا في الجهاد رأو بعيونهم هذا، فالحقيقة أنا لما رأيت واقع الجهاد الأفغاني ما صدق والله شعب مسلم منتصر ومنتصر على أعظم دولة في الدنيا، فطفت في الدنيا أبشر الناس. ان هنالك قضية وقضية جهاد وحية ورابحة وانتبهوا يا مسلمون تعالى ووجدت أن الناس كل إقليم الإسلام تحول إلى إسلام إقليمي وأبناء الإقليم الواحد لا يتعدون بتفكيرهم للإسلام رأس الجبل الذي ينتهي في الإقليم أو الوادي أو آخر الوادي الذي يحد هذا الإقليم. فالأردني مشغول بمشاكل الأردن والسوري مشغول بمشاكل سوريا والع... والكويتي يريد أن يقيم الإسلام في داخل مدينة الكويت الدولة الإسلامية العالمية والقطري كذلك. و... كل إسلام عبارة عن تفكير إقليمي مدون من برا إدان إثم دان الإسلام. لاحق فكر. جمعت من هالكتب وكتبت فتوى ان الجهاد الان فرض عين ليس بالمال بالنفس وعرضت الفتوى على فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز قلت له اقرأها وانظر لي ايش فيه الشيخ عبدالعزيز لما قراها بدأ يرجع للمراجع هات لي ابن مفلح هات الفتاوه هاتي. صحيح هذا الرجل بي هات فعلا عين قال لي يا عبد الله فتوى طيبه طلقه كبيرة اختصرها حتى نكتب لك لها مقدمه ثم تنشرها وكان ذلك في فتره الحج ثم اختصرتها واخذنا موسم الحج ولم استطع الشيخ